لكن يخشى الخبراء من أن يتسبب التدخل في جنوم الأطفال الصغار في ضرر ليس فقط الأفراد، ولكن للأجيال المستقبلية التي ترث هذه التغييرات نفسها.